بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاه والسلام على من لا نبي بعده سيدي شيخ الاسلام يحيى بن إلى شيخ الإسلام أحمد بن تيمية تقدّف الله روحهما قولكم في مذهب السنة في الاعتقاد ومذهب غيرهم من المتأخرين ما الصواب منهما وما تنتخلونه أنتم من المذهبين وفي أهل الحديث هل هم أولى بالصواب من غيرهم وهل هم المرادون بالفرقة الناجية وهل حدث بعدهم بعدهم علوم جهلوها وعلمها غيرهم أجاب الحمد لله هذه المسائل بخطها يحتمل مجلدات لكن نشير إلى المهم منها والله الموفق قال الله تعالى: "ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وما سائط مرصدا". وقشهد الله لأصحاب نبي صلى الله عليه وسلم ومن تبعهم بإحسان بالإيمان فعلي الفعل مقطعا انهم المراد بالآية الكريمة. فقال تعالى: "والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين تبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه اعد لهم جنات تجري من تحتها, جنات تحتها الانهار" خالدون فيها ابدا ذلك الفوز العظيم وقال تعالى لقد رضي الله عن المؤمنين إذ بايعوك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فانزل السكينة عليهم وعزاهم بفتح قريب فحيث تقرر ان من اتبع غير سبيلهم والله والله اللهم ما تولوا واصلاه جهنم فمن سبيلهم في الاعتقاد الإيمان بصفات الله تعالى واسماؤه التي وصف بها نفسه وسمى بها نفسه في كتابه وتنزيله أو على لسان رسوله من غير زيادة عليها ولا نقص منها ولا تجاوز الله ولا تفسير الله ولا تأويل الله بما يخالف ظاهرها ولا تشبيه الله بسجاة المخلوقين ولا سماة المحدثين بل أمروها كما جاءت وربوا علمها إلى قائلها ومعناها إلى المتكلم بها وقال بعضهم ويروى عن الشافعي آمنت بما جاء عن الله وبما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على مراد رسول الله وعلموا أن المتكلم بها صادق لا شك في صدقه فصدقوه ولم يعلموا حقيقة معناها فسكتوا عما لم يعلموه وأخذ. وأخذ ذلك الآخر عن الأول ووصى بعضهم بعضا بحسن الاتباع والوقوف حيث وقف أولهم وحذروا من التجاوز لهم والعدول عن طريقتهم وبيّنوا لنا سبيلهم ومذهبهم ونرّجوا أن يجعلنا الله تعالى ممن اكتدى بهم في بيان ما بينوه وسلوك الطريق الذي سلكوا طيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه وعلى بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وفي هذا الفصل بإذن الله تعالى نتدارس نحو وإياكم هذا الجزء المبارك من مجموع فتاوة بن تيمية رحمة الله عليه قبل أن نبدأ في المدارسة والتحليق نحب أن نعرف بهذا المجموع أي هو مجموع فتاوة بن تيمية الذي قام على جمعه الشيخ عبد الرحمن بن قاسم عليه ورحمة الله ومعه ابنه الشيخ محمد ابن عبد الرحمن بن قاسم عليه ورحمة الله جميعا فهذان العالمان الجليلان لهم فضل لا نقول لهم فضل على طلبة العلم وأهل العلم بل لهم فضل على أهل السنة والجماعة قاطبة لما أخرجوا هذا المجموع المبارك وبدلوا أوقاتهم وأفنوا أعمارهم في هذا في جمع هذا المجموع المبارك الذي انتشر وانتفع به طلبة العلم وانتفع به الناس جميعا في مشارق الأرض ومغاربها هذا المجموع المبارك قام عليه هذا هذان العالمان الجليلان الشيخ عبد الرحمن وقاس وابن محمد واشتغلوا في جمعه قرابة أكثر من أربعين سنة وهم يجمعون ويبذلون حتى خرجوا بهذا الوضع وبهذا الحال المشرق وأشرف على ذلك الشيخ العلامة محمد بن إبراهيم عليه رحمة الله محمد بن إبراهيم للشيخ فالمقصود ينبغي أن نقدر لهؤلاء العلماء قدرهم وننظر ما قدموه وننظر بركة حسن النية والقصد الشيخ عبد الرحمن رحمه الله بدأ ذا المجموع من هنا في في في في, في نجد ووجد مجموعة من فتاوى ابن تيميه عند الشيخ محمد بن عبد اللطيف آل الشيخ وعلماء دعمه وجد سماحه المفتي الموجود الان فبدا بهذا المجموع اولا ثم بدا يجمع شيئا فشيئا فبدات الرحله الأولى التي كانت إلى الشام رحل الشيخ محمد عبد الرحمن إلى بيروت وكان من أجل العلاج فلم يظهر بشيء يذكر فأمر ابنه الشيخ محمد بأن يذهب إلى الشام إلى دمشق ذهب الشيخ محمد والأب لا يزال موجوداً في بيروت للعلاج فمكت الشيخ محمد هناك قرابة ثمانية أشهر يعني يقرأ وعنده من الجلد والاطلاع واطلع على الكواكب الضراري واطلع على ألوف الصفحات واستخرج كم من هائلا من فتاوى الشيخ السلام رحمه الله الموجودة في المكتب الظاهري وأيضا في بعض المكتبات الخاصة في أطراف الشام ثم رجع إلى أبيه رحمة الله علم جميعا ثم رجع إلى هذا البلد إلى هنا في هجي ثم بعدها جاءت الرحلة الثانية إلى الى الى الى الى باريس وايضا رحله ثانيه نعمل الى باريس والقاهره وكل هذه الانشطات أيضاً, ايضا هي للعلاج لكن هكذا اعمال الناس المباركين الذين اخلصوا صنية وايضا عثر على ما عثر عليه ثم بعدها اراد الملك سعود ان يطبع المجموع ف يعني طلب الشيخ عبد الحميد جاسم ان يتان حتى يجمعوا فايضا استمع لهم بعد ذلك شيئا كثيرا في الرحلة الثالثة لما ذهبوا إلى بغداد يعني لحظوا الشيخ الآن مر بهذه الرحلات إلى بيروت او إلى الشام حمم ثم قاهرة وباريس ثم الرحلة الثالثة إلى بغداد عثروا على شيئا كثيرة وملك سعود رحمه الله يعني قدم دعمه آنذاك فسنسخت أشياء كثيرة من الإرام ثم خرج هذا المجموع المبارك كما تلحظون في هذه المجلدات التي تصل إلى 35 مجلدا وجاء الشيخ حمد بن قاسم بعدها رحمه الله وعد هذه الفهارس الدقيقة العلمية ال ال ال التي لا تجدها عند المتخصصين فيما يسمى بالبيجرافية يعني فهارس تجد طالب العلم وتريحه من الكثير من البحث فهارس موضوعي تم عن علم رسوخ واستحاب لهذا المجموه الكبير هذا ما يتعلق بمجموه الفتاوى لابنزينية طبعا تصنيف مج... الفتاوى كما تعرفون هو صنف على حسب الموضوعات وهذا التصنيف الذي اختاره الشيخ عبد الرحمن القانس على على توجيه واقتراح من الشيخ العلام الحمد بن ابراهيم أن يصنف هذه الفتاة وهذه الرسائل وهذه الكتب حسب الموضوعات جاءت هكذا كما تلحظون المجلد الأول جعله في تعيد الألوهية الثاني جعله روبية الثالث سماها مجمع الاعتقاد يعني هو جعل الثالث مجمع الاعتقاد الرسائل يتكلم عن عقيدة إجمالا مثل التجمورية مثلا مثل الواسطية مثل الوصية الكبرى مناظرات الواسطية كلها في هذه في مجلد الثالث ثم جاء هذا المجلد الرابع الذي هو أشبه ما بتفصيل لما أجمل في المجلد الثالث فهو تفصيل لكثير من مسائل اعتقاد طبعا هو تفصيل لكثير من مسائل اعتقاد عدا المسائل في أفرادها بن جاسم بمجلدات مستقلة فتجد هذا المفصل فيما يتعلق مثلا بالصحابة مثلا تجد هذا أمر واضح يتعلق بالملائكة يعني تجد أنه ماذا يعني يحوي مفصل اعتقاد في المسائل التي لم يفردها بأجزاء مستقلة ثم يأتي الخامس والسادس في الأسماء والصفات ثم يأتي السابع في الإيمان الإيمان الأكبر أو الإيمان الأوسط أو الإيمان الكبير والأوسط ثم يأتي المجلد الثامن في مسألة القدر ثم التاسع فيما يتعلق بالمنطق والعاشر فيما يتعلق بالسلوك والحادي عشر بما يتعلق بالصروف والثاني عشر بما يتعلق بمسألة القرآن فهذه الأجزاء التي تعلق بمشيء بالعقيدة هذا ما يتعلق بالتعريف بهذه المتقومة بقي أن نشير هذا الكتاب الذي بدأنا في قراته هذا الكتاب الذي بدأ من قول المؤلف السؤال ما قولكم هذا يعني سمي هذا الكتاب سمي بنقد المنطق هذا كتاب سمي بنقد المنطق وهذه التسمية يعني هي اجتهاد من الشيخ محمد حمد الفقي عليه رحمة الله فالشيخ الفقي رحمه الله لما ارسل له محمد مصيف عليه رحمه الله نسخه خطية او بالاحرى نسخه يعني فرغت من مكتبه المكتبه المحموديه المدينة ف محمد حمز الفقر رحمه الله طلب من محمد عبد الرزاق حمزة وكان إماما للحرم المكي ثم المدني طلب منه أن, أن يعلق عليها ويراجعها فراجعها محمد عبد الرزاق حمزة وأيضا الشيخ سلمان الصنيع عليهم رحمه الله هذه طبعا تجدها موجودة الآن في الأسواق وتجد فيها تعليقات للشيخ سلمان الصنيع تنبع عن تحقيق وتدقيق رحمه الله المقصود أن هذا العنوان الذي هو نقض المنطق هو يعني هو يعني من الشيخ حامد الفقي ويقول انه الشيخ محمد ابراهيم لما جاء الى مصر يقول يعني استشار في هذا العنوان وقع على قال فيبدو ان العنوان هو من من, من اختيار الفقي كما هو واضح لكن كما تلحظون ان هذا العنوان ليس ليس دقيقا يعني ليس دقيقا بحيث انه يستوعب كل ما في الكتاب فالان سمعنا قراءه اخونا الشيخ عبد الله لما قال الساعل ما قولكم في مذهب السلف هذا السؤال يعني يتكون من عدة فقرات ما قولكم في مذهب السلف اعتقاد ما الصواب ما تنتحلون هل هم مراد بفرقة ناجية هل حدث بعدهم حلوم تثمت السؤال طبعا تنتم السؤال ما كتبها الشيخ إنقاذ لأنه ايش يقسم المجمعة الحسنة الموضوعة تثمت السؤال وما تقولون في المنطق وهل من قال انه فرق كفايه مصيب ابوغدي فتلاحظ الآن ان الان عنوان الكتاب يعني إنما يستوعب ماذا جزئيه من ايش من هذا الكتاب فالعنوان اللي غامات على نقد المنطق هو يعني هذا جزء يسير من من الكتاب فيتنبه لهذا فليس هذا العنوان طلع من صريح المؤلف وليس ايضا كذلك ايضا من كتب المؤلفات بنت ايما مثل مثلا ابو الشيخ او مثل من سربها كان عبد الهادي ولا وغيرهم وانما هو يعني هذا في هذا الشيخ محمد الحمل الفقيه عليه الله يبقى بالنسبه لنا يعني نحن طلابه العلم هل للشيخ رحمه الله عنوان رساله يعني تستوعب هذا هذا يحتاج ان تنظر فيما يعني تنظر في مؤلفات الشيخ وتدرس ابحاها ف يعني هل مثلا يعني مثلا عندنا من الحنوين التي ذكرت وذكرها بالرشيق وتجد هذا العنوان ربما يكون قريبا من موضوعات هذا الجزء بعنوان رسالة في فضل السلف على الخلف في العلم يعني هذا العنوان تجده يستوعب جزءا من الجواب عن هذه الأسئلة التي وجهت لشيخ إسلام بن تيمية رحمة الله عليه وبالجملة يعني هذه الرسالة التي بدأنا نقرأ فيها رسالة متينة ونافعة وشاملة فيها يعني مزايا كثيرة كما يعني فيها شمول لجملة من المسائل والدلائل عندها للسنة فيها مسالك المخالفين والرد عليهم ايضا لما تأتي إلى المسائل فيها أيضا شمول ففيها مسائل تتعلق بالنبوات في أشياء تتعلق باليوم الآخر تتعلق بالصحابة فهي من الرسائل النفيسة الشاملة المباراه هنا السؤال الذي وجهه للشيخ الله قبل انا أن بنذكر اشياء سبق ان الاخوه مرت بهم لكن باعتبار هناك بعض الاخوه يعني لاول مرة يحضرون يعني اولا ان لما ياتي مساله الالقاب سبق مر بنا باختصار شديد ان الشيخ رحمه الله فتوى في ان الالقاب مفرده فرد صلاح الدين المنجد وخلاصتها ان الالقاب مثل يعني تقي الدين ورقم الدين وشمس الدين وإلى آخر نحي الدين كما قرر الشيخ رحمه هذه الألقاب لم تعرف في القرون الثلاثة المفضلة وإنما كانت بعد القرون الثلاثة وأول من يعني بدأ بها الويهيون الشيعة ظهرت عندهم وكانت أول من بدأت رقم الدولة عضو الدولة ثم انتقلت من رقم الدولة ليش رقم الدين وعضو الدين وفي الشيخ بيّن أن هذا ليس أن هذا ليس الذي عليه السلف قضيه الالقاب وانما الذي عليه السلف في القرون الثلاثه هو أما الاسماء عبد الله عبد الرحمن او الكنى ابو فلان والحلال هذا الامر الثاني كلمه شيخ الاسلام يعني هذه لا لا لا لا يعني كما نبه الاعلام بكر بن زيد رحمه الله عليهم وقال معروف عند من هو قبل بعم قد يكون يطلق على بعض الصحابه لكن هذا يعني نسبه إلى بعض الصحابه دون اشهاد لكن أطلق على جمع علماء الذين في الصورة السابقة أطلق على الهرى ويطلق على الصابوني من علماء الشافعية ويعني هنا لما يقال شيخ الإسلام عند العلماء فالمراد به الإمام العلم أو لما يقال شيوخ الإسلام فالمراد بهم العمة العلم يعني هذا من معايك الشيخ الإسلام وإلا ابن ناصر الدين الدمشقي في كتابه الرد الوافر يعني ذكر عدة معاني لكلمة شيخ الإسلام لكن الذين هم من أن تحرف أن شيخ الإسلام لا حدث اللقات قد تطلق على الشيخ الذي شاخ في الإسلام وقد تطلق على الشيخ الإسلام الذي يكون مرجعا وملجعا يعني يرجع إليه ويطلق عند أهل العلم على الحالم الرباني هذا ما يتعلق بهذا اللقم السؤال كما تلاحظون عبارة عن بضعة أسطر لكن الشيخ رحمه الله كما هو معروف عنه بنصحه للمسلمين وبجوده وكرمه أجاب بهذا الجواب المبسوط الذي هو فعلا كالذهب الإبريض فهذا ديدا الشيخ رحمه الله في جوده وكرمه وبذله وابل قيم تحدث عن جود بن تيمية في منزلة الجود في المداري التالك يبين ما عليه رحمه الله من هذا الكرم والجود والشيخ رحمه الله يطرب في مواطن متعددة أنه لا تتم سياسة الخلق إلا بماذا؟ إلا بالشجاعة والكرم إلا بجود والشجاعة هذا قرر في مواطن متعددة في مجموعة الفتاة وفي غيره وأنه لا يمكن أن, لا يمكن أن سياسة الدين ولا الدنيل لا يمكن أن, أن يساس الخلق إلا ب... ب... بالشجاعة وإلا بالكرم أما الجبان والبخير وال... وال... وال... وال... هؤلاء لي... ليسوا أهلاً لذلك ايضا الشيخ رحمه الله يرى انه في تلازم ان في تلازم بين الشجاعه وبين ايش وبين الكرم في تلازم بين الشجاعه والكرم هذا قرره في في في مواطن من كلامه رحمه الله لان كلاهما يعني الاثنان ما يبذل فالشجاع يبذل نفسه والكريم يبذل ماله ففي تلازم لكن ابي القيم رحمه الله في الفروسيه يرى ان لا ليس ثمه تلازم في الروسي يقول انه الذي يظهر انه لا تلازم بين الشجاعه وبين الجوز هكذا قال واعرف كل هذا منه يضلك انه من قدير رحم الله يعني لا ليس كما يقول بعض الشارحين انه يعني نسقه من ابن تيميه تجد انه ايش يخالف وله يعني ما يعني يتفرد به في التحقيق والتحرير هنا سهل المؤلف رحمه الله جواب في مسألة ما قولكم ماذا بالسلسة أنه بآية ومن يشاقف رسول طبعاً هل آية تحدث عنها المؤلف غير موطن والذي همنا في كلام رحمه الله أنه مثلاً في كتاب الإيمان كتاب الإيمان الكبير بيّن أن فيه تلازم لما الشيخ في كتاب الإيمان تكلم عن مراكب العطف لما كان رد على المرجعة وقالوا أن العطف قول تعالى إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحة فكان يقولون هذا الحطف باب المغايرة وإذا الحمر الصالح إيش خارج عن مسمى الإيمان فالشيخ رد عليهم وبيّن إيش مراتب, إيش مراتب الحطف وأن الحطف قد يراد به مغايرة هذا هو الغالب وقد يكون الحطف كما هو معلوم بحطف خاص على وقد يكون الحطف بين, بين متلازمين إلى آخر كلام فهنا إلا الذين أمعوا الصلاة إما أن لهم باب حطف الخاص على وين يقول حق بين ايش بين ماذا في تناغم بين الايمان والعمل ولا في تناغم نعم في ولا ما في تلازم. في يمكن يقال هذا او هذا فهنا الايه الكريمه اللي ذكرها المؤلف هي من باب العطف بين ايش بين لما قال تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمن هناك تناغم فالمشاقه لرسول الاسلام فهي تستلزم مخالفة سبيل المؤمن فبينهما أتلت فهو بين متلازمين فمن شاق الرسول فقد يشت اتبع غير سبيل المؤمنين ومن تبع غير سبيل المؤمنين فأيضا هو قد شاق الرسول عليه الصلاة والسلام فهذا الذي قرر رحمه الله في كتاب الإيمان صفحة 64 و100 وأيضا كذلك ذكره في الفتاوى التاسع عشر صفحة 93 لاحظوا بالشيخ رحمه الله لما أورد هذه الآية وما يشاعر رسوله يريد علماء الوصول في الاحتجاج بحجية الإجماع هنا تلاحظ الشيخ خاصة في هذه يعني أنه يحتفي رحمه الله بفق الصحابة وعلم الصحابة والتمسك بما كان عليه أصحابه ستجد في هذه الرسالة مواطن متعددة يعني, يعني يبلز فيها هذا المعلم الكبير مما تميز به للصنة عن أهل البدع وأنها البدع يجمعهم ألا هو ترك مذهب الثرف او يمكن أن تقول أنه, أنه يجمعهم ماذا؟ انتقاض الثرف كلهم بحسن يعتج الخوارج عندهم فشيء من ذلك الرواقب أسوأ واخبة الباطنية أسوأ من هؤلاء أيضاً. تجد مثلاً المعتزلة عندهم شيء من هذا وهكذا لكن سيد أهل السنة الجماعة أهل السنة المحظة هم في غاية الإجلال وفي غاية الاحتفاء وفي غاية التعظيم للصحابة ويشهدون لهم بالعلم ويشهدون لهم بأنهم هم أعلم الناس وأعبد الناس وأنهم أعظم الناس جهاداً في سبيلنا هذا سيتكرم معنا في مواطن متعددة من هذه الرسالة لكن مثلاً الشيخ يقول في موطن ينبغي للمسلمي أن ينظر ما كان عليه الصحابة فهم أعلم الناس بما جاء بالرسول ثم ذك المقارة أحمد رحمه الله إمẫ Melсff وصول السنة عندنا التمسك ما كان عليه الصحابة رسول الله عليه الصلاة والسلام فقال في نوضع للصحابة يفهمون في القرآن يخفى على كثير من المتأخرين وذك المقارة أحمد ما من مسألة إلا وتكلم فيها الصحابة أو في نظيرها ما من إلا وتكلم فيها الصحابة أو في نظيرها هذا في الفتاوى التاسع عشر صفحة عشرين وفي الفتاوى الخامس عشر صفحة تمثين وخمسين ومئة هذا ملحظ مهم تجدها تأكد عليه احمد الإمام أحمد لما قال ما من, من المنهل إلا أتكلم في الصحابة وتجد شيخ الإسلام لما تأتي أثار الصحابة يحتفي بها من جهة التعليق من جهة الشرح وبيان ما فيها من العلم وكان يقول رحمه الله في مراطن يعني أن الصحابة يتكلم بالكلمة او بالكلمتين يعني ينفع, يعني يعني ينفع الله بها أمة هذا جانب للأسف يعني يخفى على الكثير ويظن مجرد أن الصحبه مجرد يعني مجرد أنهم آمنوا ابن سلم هؤلاء قوم يختارهم الله تعالى بيه والاختيار هنا ليس لمجرد يعني الإيمان في حسد عندك علم سوخ كما قال المسعود من كان مستن من الاسلام من القدماء فان الحي لا تؤمن عليه البتله اولئك اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ابروا هذه الامه قلبا واعمقها علما واقلها تكلفا الى اخر ما قاله رضي الله عنه فلاحظ الان لما قال قد جاهد الله صلى ومن تبعهم باحسان يفا اذا قرر مؤلف هذا المساله اللي هي من اصول السنه الا وهو اتباع ما كان عليه الصحابة وأن من خالف سبيلهم والله الله ما تولى واصلاه جهنم وسائل مصير لما جاءت هذه المقدمة بعدها بيّن لك ما سبيل الصحابة ما سبيل هؤلاء الرهط الكرام رضي الله عنهم فذكر سبيلهم في الاعتقاد وهو ما أشار في المضوع الصفات قال الإمام بالصفات العالم فبيّن لك إيش أن الصفات اولا توقيفية لما من غير زيادة عليها ونقت منها وهذا أرضى لقة الإمام أحمد وإمام أهل السنة. لا نتجاوز القرآن والحديث بقي عندنا بعض العبارات التي تحتاج إلى تعليق أو تنبيه طبعا الشيخ رحمه الله كما عبارة المحفوظة المعروفة المحكمة التي ذكرها في الوسطية وذكرها في التدمرية هي في معضو الصلاة أن يوصف الله تعالى بما وصف بنفسه في كتابه وعلى لسان النبي عليه الصلاة والسلام من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف يعني عندنا في جنة بهذه المحاذير الأرواح لكن تلحظ الآن هنا الشيخ هنا ليست كالعبارة المحفوظة المحفوظة المحكمة لما قال عندك هنا ولا تفسير الله ولا تأويل الله بمن خالده ولا تشبيه فهنا ننبه أمر سبقاً قلنا لكن نؤكد عليه يعني تراث ابن تيمة أيضاً الكرام يعني تراث موسوعات فعندنا الآن مجمع الفتاوى الآن هذا يعني هو خمس ذريد مجلد ثم جاء جامع الرسائل ثم جاء جامع المساعد وفضع الكتب المفردة المستقلة التي ليست في هذه المنسوعات فبطبيعة الحال قد تجد بعض العبارة فيها اشتباه فيها اشكال يعني قد يقع الحصول في شيء من اللبس فكما هو معروف عندها العلم ويجمل أن نستصيبه دائما العبارة تشتبه علينا من كلام العالم فترد إلى كلامه المحكم الواطنبيين هذا أمر. الامر الثاني يعني مما يعني يعني ياتي بالذات الذيه الشيخ سلام رحمه الله في موضوع الالفاظ في موضوع التعبير بها نجد الشيخ عنده شيء من التجاوز عنده شيء من التسامح نعم فتجنب العباره يعني, يعني صوغت بعده الفاظ و بعده يعني اساليب فيتلبى انا اتوحد يحاكم تراثه الذيه العباره اللي طلع عليها حمالة وجوه وقد تكون محل اشتباه فتجد الشيخ رحمه الله قضية التجوز التسامح والعبارة هذا يعني واضح ومين لما نظر في مؤلفاته ورسائله عليها موجب التنبيع على هذا لأن هنا لاحظ الشيخ قال ولا تفسير له فهنا نفت التفسير لما تأتي العبارة التي قد يشغل بها بعض الهل البدع وآهل التفويض الذين ظهروا في السنوات الأخيرة فهنا الشيخ بيّن هذا بيّن المواطن الكلام في هذا لما قال ولا تفسير بيّن أنه السلف المتقدمون فضر عن ابن تيميه لما ينفهون التفسير أنه فالآن عبارات من من المتقدمين يكون ولا تفسير فيأتي بعض الذين في قلوبهم مرض من أصحاب مذهب التفويض الذين ظهروا في في, في, في السنيات الأخيرة و و و وظهروا في بلادنا هوار مثلا عندنا في الرياض وفي في في بعض دول الخليج وللاسف بعض الطلاب في كليات شرعيه في كليات الشريعه وفي غير الشريعة تاثر بهذا المسلك ونحن في هذا الباب يا اخواني نبغي أن أن, أن, ان ان ننصح الاخواننا ننصح لانفسنا ولاخواننا للاسف ان هذا المذهب مذهب التفويض الذي هو تماشي الاسلام مذهب التضليل مذهب, مذهب الأمية هذا المذهب الان عاد عاد جدا الى وعندنا في الرياض من, من في قلوب المرض او من, من ينتكس وهذه المصيبه من يدعون إلى هذا المذهب ويعني ويعني يحتجون بطريقه الزيق الذين يتبعون المتشابه فيتصيدون بعض العبارات ويعرضون عن النصوص المحكمه المبينه فنصوص السفاد اقوال محكمه واضح مبينه والشيخ رحمه الله ذكر في القاعده الخامسه في كما مر بنا في التمريه نعلم أخونا بوجه بدون وجه في القاعدة المراكشية في أيضا الحموية وكلام الشيخ رحمه الله مثيل الكتاب الذي خرج أخيرا جزء منه جواب اعتراضات المصرية كل كلام واضح بين محكم أصل أن الأسماء والصفات معلومة المعارض كما قال الإمام مالك فمن سيأتي الأنسيو معلوم فمعاني السفات معلومة أما لأتي هؤلاء المهوضة هؤلاء الجبهان هؤلاء الذين يعني لا يعلمون كتاب إلا أمانه بجرد تلاوة ولا يفهمون ولا عقلون ثم يريدون أن ينشروا مذهبهم هذا المذهب الردي وينسبونها للسلف هذا من الافتراء على على سلفنا الصالح رحمة الله على سلفنا فأقول يتنبى لهذا فالشيخ لما يقول لك هنا ولا تفسير على طريقة العلمة أنه لما ينفون التفسير يريدون بذلك التفسير المبتدعة كتأويلات الجعمية المحطلة وحد ذلك فعلى هذا فقس هذا فقس وعلى هذا فانظر للعبارات محكمة وما قد يشتبه رده إلى كان محكمة واضحة بينا تجريه نفس الكلام ولما قال ولا تأويل الشيخ هنا بينا ما التأويل الذي يمفيه قال ولا تأويل لها بما يخالف وظاهرها فالمؤلف رحمه الله بما اعتلم مثلا التأويل ووصل فيها وحررها وحققها هو الآن لما يمفيه من التأويل أفسره قال ايش التأويل الذي ينفى هو ايش التأويل الذي يخالف الله. أما التأويل الذي وافق الظاهر ولهوديات اللغض على ماله هذا هو التسجيل المحمود الذي ينبغي معرفته والعلبه لاحظ أيضا الشيخ عندي التجوز عندما قال ولا تشميل فهنا أيضا هذا من تجوز الشيخ عندي كانت العبارة ذي التي قبلها وإلف الشيخ رحمه الله لما أنف الواسطية باعتبار أنها ألفت للقاضي هذا اللي من واسط وألفها له ولأهل بيته يعني أهل البيت يعني ليسوا من أهل العلم فالشيخ اختار العبارات الواضحة التي المحكمة التي ليس الاحتمال وقال في مناظرته لما ناظروه الوسطية في مناظرات صولات وجولات قال الشيخ رحمه الله قال أنا عدلت عن لفظ لفظ التمثيل قطوة لا تمثيل لأن التمثيل هو الذي جاء قراره بالأسف لأنه تمثيل شيء أما لفظ التشبيه ففيه إجمال فيه اشتراك فلما الشيخ يقول هنا ولا تشبيه هو يعني يتجوز العبارة ومراده بالتشبيه هنا التمثيل الذي جاء نفيره في مثل قوله تعالى في مثل شيء ألف عالمونه ولم يكن له هو ولا نفس الكلام هنا لما قال لما قال بل أمروه كما جاء هذه العبارة يعني يحتج بها أهل التهويض في, في, في, في, في لمز مده بالسلم أو اتهام مده بالسلم يقول لا هذه العبارة هي ترد عليها فسلفنا الصالح قالوا أمروها كما جاءت والإمرار معناه إبقاء دلالته على ماهي عليه فيبقاء دلالة وإجراء النص على ظاهره بمعنى أن نثبث دلالته وما يقصديه سياقه وسباقه قال ورد علمها إلى قائله ومعناها إلى المتكلم بها نعم يرد إلى المتكلم بها لأن الله قال قل أنتم أعلم أم الله والنبس سلم وعلم الناس بربه فنحن نعلم هذه الصفات كما جاء ذلك في التنزيل لأن القرآن الكريم كتاب وصغ الله فعلا بقوله بأنه مبين ووصغ الله فعلا بقوله ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء ماذا الكتاب بيان وهدى وشفاء ورحمة وموعظة يمكن يكون شفاءا ورحمة وتبيانا إذا كان عيش لا تضمع عنيه وإنما هو ألغاز وطلاثم كما يقوله أهل التمويض المقصود أن معاني القرآن معلومة لأن الله فعلا أمر بتدبره والتدبر بمعنى أن نعقل معناه وان فهمه هذا ممكن ومتحقق ولله الحمد قال وعلم ان المتكلم بها صادق لا شك في صدقه وصدقه ولم يعلم حقيقه معناه طبعا لما يقول الشيخ ولم يعلم حقيقه معناه نفس الكلام يعني لا لا لا تشك اللفظه اي نعم انت عندك انت عندك انتيمه التراث كنوش هذه ياتي لها نظائر كثيرة لما يقول ولا يعلم حقيقه معناها ما يتوحد والله الشيخ ين في المعنى لا هذا الكلام يعلم الحقيقه هنا لم يقلت الحقيقه هذا كيديه حتى لو عبر بكلمه ايش معناها قالوا لم يعلم حقيقه معناه وهذا ايضا تجد عند بعض العلماء علم احيانا يطلقون نفي المعنى ويريدون ماذا الكيف وهذا واضح لما تجي مثل يزيد بن متقدم او جديد عاصر الإمام أحمد فتجد إيش لما يسأل حديث, حديث جارين لك السلام ربكم فيأتي واحد يقول ما معنى هذا فيغضب يذيك قال يعني ما أحوجك بك أن يفعل بك مثل ما في مرد صبيق أحوجك إلى حراجين النقل ثم قال ومن يعلم كيف يدعني فلاحظ الآن أطلق المعنى وريد به ماذا وريد به كيف هذا يتنبه لهذا المقام وعبارة الإمام أحمد التي جاءت عن حنبل لما قال لا كيف ولا معنى فبعض يحملها على المعنى اللي هو الكيفية والبعض يقول له أن أراد أحمد الكلمة ولا معنى أراد أن ينفيش التفاصيل المبتدعة آآ المحددة لاحظ عندك مثلا النظر هذا مثلا تنظر الحموية لما جاء الشيخ وتكلم عن عبارة مالك الاستواء غير مجهول او قال استواء معلوم قال الشيخ السلام وإنما نفو علم الكيفية انما نفى علم الكيفيه طبعا السواء الرب له كيف لكن هذه الكيفيه لا علمها ام لا نعلمها لا قال وانما نفى علم الكيفيه ولم ينف حقيقه الصفه لاحظ ايش قال ولم ينف حقيقه الصفه طيب هنا قال ولم ينف حقيقه الصفه اذا حقيقه الصفه معلمها ام لا نعلمها هذا خارج السياق طيب ما المراد بالحقيقه هنا الان قال الشيخ وانما نفوا علم الكيبيه ولم ينفوا ولم ينفوا حقيقه الاصل ايش مقصود بالحقيقه هو هو المعنى فهنا يعني الحقيقه نعم هو المعنى يعني انها ليست مجاز ولذلك لما يقول في علماء الاصطلاح حقيقيه مو عكس الحقيقي بمعنى الكيبيه خاصه يعني معناها ويقول حقيقي يعني إنها ليست ايش ليست ماذا ليست مجاز هكذا في الحمويه صبحة ثلاث ممتسعة لتحقيق تواجه طيب نواصل هنا قال وص بعضهم بعضا بحسن اتباع كما في الآثان التي وردت اتبعوا ولا تتدعوا فقط كويتهم والوقوف حيث وقف أولهم سيأتي أثر بالمجشون حيث وقف القوم وحدهم التجاوز لهم طيب فضح والدليل على أن مذهبهم ماذا ذكرناه أنهم نقلوا إلينا القرآن العظيم وأصدار رسول الله صلى الله عليه وسلم نقل مصدق لها مؤمن بها قابل لها غير مرتاب فيها ولا شاكر في صف قائلها ولم يفسروا ما يتعلق بالصفات منها ولا تأولوه ولا شبهوه بصفات المخلوقين إذ لو فعلوا شيئا من ذلك لنقل عنهم ولم يجد أن يختم بالكلية إذ لا يجز التباط على كتمان ما يفساد إلى نقله ومعرفته بجراء ذلك في القلح مجرى على نقل الكذب وفعل ما لا يحل بل بلغ من مبارغات في السقوط عن هذا أنهم تانوا إذا رأوا من يسأل عن المتشابه ذاله في كفه تارة بالقول العنيف وتارة بالضرب وتارة بالإعراض الزال على شدة التراهد لمسألته ولذلك لما بلغ عمر, عمر رضي الله عنه أن صديقا يسأل عن المتشابه أعد له عراجين النخل وبينما عمر يخطب قام فسأله عن الداريات ذروة الحاملات يطروا وما بعدها فنزل عمر فقال لو وجدتك محلوقا لضربتها الذي فيه عينات بالسيف ثم أمر به فضرب ضربا شديدا وضعت به إلى البصرة وأمرهم أن لا يجالسوه فكان بها كالبعير الأجرب لا يأتي مجلسا إلا قالوا عزمه أمير المؤمنين فتفرقوا عنه حتى تاب وحلف بالله ما بقي يجد مما كان في نفسه شيء فأذن عمر في مجالسته فلما قرجت الخوارج وأتى فقيل له هذا وقتك فقال لا نفأتهم عظة العبد الصالح ولما سئل مالك بنانس النقل رحمه الله رحم الله تعالى فقيل له يا أبا عبد الله الرحمن على الارض توكيد السماء فاطرق مالك وعلاه الرحضاء يعني العرق انثر القوم ما يجيء منهم فيه فرفع رأسه إلى السائل وقال الاحتواء غير مجهول وكيف غير معقول ان الايمان به واجب والسؤال عنه بدعه واحسبك رجل سوء وامر به فاخره ومن اقوى من اول الاحتواء بالاستلاء فقد اجاب بغير ما اعجاب به مالك وسلك غير سبيل هذا الجواب المالك الرحيم رحمنا الله الاستواء شاف كاف في جميع الصفات مثل النزول والمجيء واليد والوجه وغيرها فيقال في مثل النزول النزول معلوم والكيف مجهول والايمان به واجب والسؤال عنه بدعه هكذا يقال في سائر الصفات ان هي بمثابه التثويب الوارد به في الكتاب والسنه الوارد به الكتاب والسنه وثبت عن محمد بن الحسن صاحب ابي حنيفه انه قال اتفق الفقهاء كلهم من الشرق والغرب على الايمان بالقران والاحاديث التي جاء بها اقوال الرسول الله صلى الله عليه وسلم سبح سبح ربنا جل من غير تفسير ولا وسين ولا تشبيه فمن فسر شيئا من ذلك فقد خرج مما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وفارق الجماعه انهم لم يصدوا ولا يفسر ولكن امنوا بما في الكتاب والسنه وتمسكوا ومن قال بقول جهل فقد فارق الجماعه انظر رحمه الله الى هذا الإمام كيف حق الاجماع في هذه المساله ولا خير فيما خرج عن اجماعهم ولولا وجب التشين من سكوتي عن تعويله لحر منه هو اول ذلك فانهم اعرف الأمة بما يجوز على الله وما يمتنع عليه فسبحان الله شيخ بعد ما ذكر ما السلف ما دوني ذكر الدليل على هذا قال انهم اي الصحابه نقلوا الينا القران العظيم فيكون هؤلاء الصحابه الكرام رضي هم النقله وانهم حققوا البلاغ فهم بلغوا ولم يكتموا لم يكتموا و و و ولم يكذب رضي الله عنه وهذا الذي ذكر رحمه الله هو قريب من تقريره الله في مقدمه الحمويه وهو قريب من ايش جاء ايضا في القاعدة المراكشية فهؤلاء الصحابة رضي الله عنهم يعني بذلوا انفسهم من اجل تبليغ رسالة الله وجهاد في سبيل الله تعالى فيمتنع ويستحيل ان ننصف بالكذب كما يستحيل ايضا ان يقامهم كتموا هذا المذهب فالمقصود انهم هم النقلة وهم براءاء من الكذب وعداد الصحابة مقطوع بها ويمحل إجماع حكى الإجماع غير واحد فالمقصود أنهم بلغوا البلاغ المبين وإضافهم رضي الله عنهم لم يكتبوا شيئا من ذلك وكما هو معلوم الكذب يعني يناقض موجب الرسالة وكذا إضاف الكثمان فهم رآه من هذا وذاك ولا يمكن كما هي قاعدة الشيخ أن يقال أنهم تواطئوا على الكذب هذا يستحي هذا الكلام قلنا تجده يفتفق مع تقرير المقدمة الحموية في مرافشي وأيضا في مواطن من الاقتضاء في الاقتضاء في الجزء الثاني صفحة 67 إشارة إلى هذا المعنى بل بيّ لك أنهم رحمة الله عليهم ورضي الله عنه صحابة الإجمعين أنهم إذا رأوا الشخص يعني يأتي ما يخالف البلاغ المبين والخانف هذا المذهب تجد أنه يعني يسجرونه ويضربونه بل ويضربونه كما فعل الفاروق الملهم مع صديق بن لما كان يسأل عمد شاب القرآن فضرب عمر بعراجين النخل هنا لما قال عمر لو وجدتك محلوقا لا ضربته الذي في عيناك بسعيك باعتبار أن التحليف هو من سيمة الخوارج كما في الحديث سيمة هم التحليف. هنا لما قال لا يعتمجه لقالوا عزمة أمير ممي هذا, هذا حق أمير ممي وأمره الجاز الصارم بأن, بأن يهجر فلا يجالس عمر لماذا لرب صبيغاً كما بيّن الشيخ المواطن لأنه سأل عنه عن متشابه القرآن ابتغاء الفتنة وعندما سأل عن وداريات يروى عمر أجابه وقال ولولا أني سأبسلم ويقول ذلك لما أجبتك ولما أجابه وظهر لعمر أنه ليس سؤال استرشادي ليس سؤال استرشادي وإنما هو سؤال ابتغاء الفتنة فضربه فهذا السؤال, السؤال عن متشابه ابتغاء الفتنة ك البحث في غنوطات المسائل التي جاء النهي عنها قال عندك هنا فاذا العمر فأذين عمر فاذي عمر لما خرج لاحظ خرج خارج مدته يعني علق غيران يعني بين ضربه بالاراجين وبين وبين خروج خارج وقت طويل فقال له هذا وقت انا فقال انا نفعتني موعظه ايش مع هالحراجين نفع الله بها وبقي اثرها انا على على صديقي طبعا سبقنا نقولنا في في مجلس او مرضنا في كلام الشيخ الاسلام ان هذا في زمن عمر يعني اما في عهد علي رضي الله عنه مثلا الناس تغيروا تضل عن هذا الزمان الذي نحن فيه السؤال الذي وجهه لعمر ان عذاري وجههه من لعلي ساله عن ودريات لكن الناس يعني كما بين الشيخ يعني ما كانت الرعيه استقامت في عهد علي كما استقامت في عهد عمر والرأية في عهد عمر من الرأية الرأية علي وغير من الصعب كرام أما في عهد علي أبن الكوة وأشباهه يعني يظن راعة أنت الآن مدرس أو تعلم الناس يجيك واحد يسألت عن زارية زار وتدور عراجين النخل إذن ستفنى عراجين النخل ستفنى النخل والله المستعب هنا أورى الأثر مالك رحمه الله عن السواء الأثر كما تعرفونه جاء هكذا قال السواء غير مجهول مرة قال إيش السواء محلوم في بعض الألفاظ والكيف غير معقول مرة جاءت إيش والكيف إيش والكيف مجهول والذي همنا في هذا أن تعرف أن محاني الصفات معلومة وأن كيفية هايش مجهولة كما قرر الشيطان رحمه الله في القاعدة الخامسة في التدمرية إنا نعلم نعلم ما أخبرني بوجه وجه فنعلم معاني الصفات لأن الله فعلا أمره بتذبر قراني كله ونجهل الكيفيات لأن الله تعالقان وما يعلم تأوي له إلا الله على قراءة الجمهور بالوقف على لغة الجلالة هذا ولا نقول كما قال بعض هؤلاء أهل التفيض الضلال لما يأتي استواء معلوم يقول معلوم معلوم, إنه يعني معلوم يعني معلوم ورده القرآن هذا يعني كلام ساقط يعني كما قال بالقييم رحيم الله السائل أصلا السائل يقول يا أبا عبد الله إن الله تعالى يقول الرحمن على العرش السور السائل ما أخفى عنه من الاستوعيش ورد في القرآن ولا يمكن للإمام دار الهجرة أن يجيب بجواب يعني يعرفه صغار الكتاتيب أن الاستوعي ورد في القرآن وإنما مراجبه معلوم معلوم من إيش معناه معلوم معناها في اللغه العرب وفي القران وايضا نحن مدار والكيف مجهول يعني لا ينفع لا تنفع كيفية الصفة إلا, وقد علمه الا وقد علم ايش وقد علم معناها هذا بين الشيخ علي الله في في مواطن سواء في الحمويه وغيرها لما قال لا يفهم فالكيفيه لو إلا قد ايش اثبث او لو قد اثبث الناه قال سيقال في مثل فهنا بنع القاعب الذي ذكر الشيخ وقرره غير واحد من قبلي وهو أن القول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر فكما قال مالك عن السواء يقال هذا عن نزول يقال عن الرضا عن عن الغضب سائر هنا لما قال النزول طبعا النزول جاء عن بعض السنة بالذات والذهبي رحمه الله في العلو كتاب العلو للعلي العظيم ذكر عن أبي جعفر الترمذي ولمتوفى سنة 25-22 نصير عن نزول لما سئل أبو جعفر التنمذي عن نزول قال هذا الجواب النظير جواب معرفة النزول معلوم والكيف مجهول والسؤال وإيمانه به واجب السؤال عنه أي عن كيفية بدأة ذكر عندك مقارة محمد بن حسن الشيباني نفس الكلام لما قال من تفسير واضح أن المراد لذلك أنه في التفسير المبتدعة وهذا قاله الشيخ رحمه الله لما أورد أثر محمد الحسن قال قوله من غير تفسير أراد تفسير الجهمية المعطلة الذين ابتدعوا تفسير الصفات بخلاف ما عليه السلف هكذا قال الشيخ هو الله في الحموية لما أورد أثر محمد بن الحسن الشيباني أيضا لما يقولك ولا وصف يعني في بعض أجل سلمك ولا وصف نزل كلام لما ينفون الوصف اللي الكهية فلم هات عباره لا نصفه او من غير وصف او بلا وصف فهم يريدون بذلك ان خوض بالكيفيه فالكيف مجهول انا طبعا كما ذكر الشيخ في في الحمويه محمد الحسن طبعا اخذ عنه بحنيف أيضا عن الحنين واخذ عن امام دار هجره الامام مالك رحمة الله اجمعين ويصل وقال وثبت عن اسماعيل بن عبد الرحمن الصابوني انه قال ان اصحاب الحديث المتمسكين بالكتاب والسنه يعرفون ربهم تبارك وتعالى بالصفات التي نطق بها في كتابه وتنزيله له بها رسوله على ما وردت به الاخبار الصحيحه ونقله العدول ولا يعتقدون تشبيه الصفات بصفات خلقه ولا يكيفونها تكيف المشبه ولا يحرفون الكلمه عن مواضعه تحريف المعتزله والجهميه وقد أعاذ الله أهل السنة من التحريف والتكييف ومن عليهم بالتفهيم, ومن عليهم بالتفهيم والتعريف حتى سلقوا سبيل التوحيد والتنزيه وتركوا القول بالتعطيل والتشبيه واكتفوا بنفل النقائص بقوله عز من قائل ليس كمثله الشيء وهو السميع البصير وبقوله تعالى ولم يكن له كفوا أحد وقال سعيد بن جبيع ما لم يعرفه البذريون فليس من الدين وتبتع ربيع بن سليمان أنه قال سألت الشافعية رحمه الله تعالى أن صفات الله تعالى فقال حرام على العقول أن تمثل الله تعالى وعلى الأوهام أن تحده وعلى الظنوم أن تقطع وعلى النفوس أن تفكر وعلى الصمائر أن, أن تعمق وعلى الخواطر أن تحيط وعلى العقول أن تعقل إلا ما وصف به نفسه أو على لسان نبيه عليه الصلاة والسلام وثبت الحسن البصري أنه قال لقد تسلم مطرق على هذه الأعواب بسلام ما قيل قبله ولا يقال بعده قال وما هو يا أبا سعيد قال الحمد لله الذي الحمد لله الذي من الإيمان من الإيمان به الجهل بغير ما وصف به نفسه وقال السفنون من العلم بالله السكوت عن غير ما وصف به نفسه وثبت عن, عن الحميدي أبي باكر عبد الله بن الزبير أنه قال أصول السنة تذكر أشياء ثم قام ما به القرآن والحديث مثل وقالت اليهود يد الله معلولة غلة أيديهم ومثل والسماوات مطويات بيمينه وما أشبه هذا من القرآن والحديث لا نزيد فيه ولا نفسره ونقف ولا على ما وقف عليه القرآن والسنة ونقول لبحمان على العرش استوى ومن زعم غير هذا فهو جهمي فمذهب السلف رضوان الله عليه مثبات الصفات وإجراءه على ظاهرها ونسب كيفية عنها لأن الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات وإثبات الذات إثبات وجود لا إثبات كيفية فكذلك إثبات الصفات وعلى هذا مر السلف كلهم ولو ذهبنا نذكر ما اطلعنا عليه من كلام السلف لذلك لخرجوا عن المقصود في هذا الجواب ومن كان قصله الحق وإظهار الصواب اكتفى بما قدمناه ومن كان قصله الجدال والقيل والقال والمكابرة لم يزده التقويل إلا خروجا عن سواء السبيل والله الموفر وكثبت ما دعيناه المذهل السلف رضي الله عليه رضوان الله عليه بما نقلناه جملة عنهم متفصيلا واعتراض العلماء من آهل النقل كلهم بذلك ولم أعلم عن أحد منهم خلافا في هذه المس بل لقد بلغني عمن عم ذهب إلى التأويل لهذه الآيات والأخبار من أكابرهم الاعتراف بأن مذهب السلف فيما قلناه ورأيته لبعض شيوطه في كتابه قال اختلف أصحابنا في اخبار السجاجة فمنهم من أمرها كما جاءت من غير تفسير ولا تأويل معنا في تشفيه عنها وهو مذهب السلف فحصل إجماع على الصحة ما ذكرناه بقول المنازع والحمد لله ومع سنة ما جاء عن عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة أنه قال عليك بلزوم السنة فإنها لك في ذن الله عثم فإن السنة إنما جعل ليسن بها ويقتصر عليها وإنما سنها من قد علم ما في خلافها من الزلل والخطأ والحمق والتعمق أرضى لنفسك بما رضوا به لانفسهم فإنهم عن علم وقفوا وببصر نافذ كفوا ولهم كانوا على, كشف ولهم كانوا على كشفها أقوى وبتفصيلها لو كان فيها أحرى وأنهم لهم, وإنهم لهم السابقون وقد بلغهم عن نبيهم ما يجري من الاختلاف بعد القرون الثلاثة ولئن كان الهدى ما أنتم عليه لقد تبطموهم إليه ولا قلتم حدث حدث بعدهم فما أحدثه إلا من اتبع غير سبيلهم ورغب بنفسه عنهم واختار ما نحته فكره على ما تلقوا عن نبيهم وتلقاه عنهم من تبعهم بإحسانهم ولقد وصفوا منهم ما يكفي وتكلموا منه بما يشفي فمن دونهم مقصر ومن فوقهم مفرق لقد قصر دونهم أناس فجفوا وطمح آخرون فغلوا وإنهم فيما بين ذلك لعلى هدى المستقيم طيب. ذكر عندك مقال في الصابوني رحمه الله عليه الشيخ السلام المتوفى سنه 49400 وهذا النقل موجود في كتابه المطول عقيب السلف اصحاب الحديث ولما نقله بشيء من الاختصار والتصرف اليسير وكلامه واضح وبين هنا قال ولا يعتقدون تشبيها لصفاتي بصفات خلق ولا يكيفون تكييف المشبه الى ان قال وقد اعاد الله تعالى السنه من التحريف والتكييف فالتحريف مربنا كلام الشيخ في تعريف أعناه قال التحريف هو إزالة اللفظ عما دل عليه من المعنى إزالة اللفظ عما دل عليه من المعنى كذا قال في مناظرة المواصدية لكن لحظ الكلام المثيل لما قال ومن عليهم بالتفهيم والتعريف هذا يعني من أقوى الردود على مذهب المفوضة على التجهيل والتضغير يمكن قال يعني لما قال الصابون رحمه الله قد هذا ما قال ان السنه التحريفي والتكيف ومن ومن عليهم بالتفهيم والتاليف يمكن يطرح لك ان انا السنة ان في هذه المساله بين المحرفه وبين ايش بين التحريف وبين التجييد فتجد انك الان التحريف اللي يسمونه التاويل هذا مسلك وتجد بعضهم اذا, إذا ترك التحريف وظهر له بطلانة ينتقل آه يعني آه كما يقال على طرف النقيض الآخر ينتقل إلى مذهب التجهيل ظنّا منه أنه مذهب السلام كما تجيل مثل رجويني يعني ألف منه كتاب حافل للتأويلات والتحريفات فتاب منه وانتقل إلى التهويض والتجهيل وألف كتاب آه الرسالة آه النظامية التي ألفها للوزير نظام المرفض نحن وسط نحن براءة من التحريف وصرف الكلام عن معناها المتبادر منه لكن لسنا مفوضة بل نثبت المعاني ونمرها كما جاءت ونبدي دلالتها على ما عليه هنا لما قال رحمه الله واكتفوا بنفي النقائس نعم هنا كما بيّن الشيخ حيث الله في غير موطن أنه الذي ينفع عن الله تعالى امران نفي المثيل ونفي ايش النقص وكل ما جاء في سوره الاخلاص لم يلد ولم يولد هذا نفي النقص ونفي المثيل قوله ولم يكن له كفوا واحاله الشاعر رحمه الله اشرح المؤلف حرام على العقول ان تمثل عندك الدليل ليس شيء وعلى الاوهام أن تحده الأوهام جمع وهم والوهم أن يظن أن صفة الله على كذا وكذا هو خوض نيش الكيفية ولهذا الطحاوي قال بعقيدته لا تبلغه الأوهام ولا تدركه الأفهام فالمقصود لما قال وعلى الأوهام أن تحده حراما على الأوهام إذن الوهم هو أن يظن أن صفة الله على كذا وكذا وابل كين يعني في المدارج يقول قد يكون وهم تثيف وقد يكون وهم تعطيه على كل يعني يبقى أن الوهم هو قول على الله بالعلم قوله أن تحده يعني أن تحيط به فالله تعالى لا يحاط به والدليل عندنا واضح في قول السعالة لا تدركوا الأبصار قوله على الظلون أن تقطع نعم ا كل سنه يقطع فبيب فهذا محرم والله تعالى يقول ولا تقضم الى شرك به المقاتع على ايه تعلمون الا الظن وان الظن لا يغني وعلى النفوس ان تمكر جاءت اثار كثيره في قضيه ايش تمكر بالله لا تفكر في ذات الله قالوا على الضمائر ان تعمق يعني كل سنه يتعمق في في في في في في في في في باب الصفات لذلك قال الطحاوي يعني أنكم استألتوا بعبارة الطحاوي ذكر القدر والقدر كما هو علوم هو قدرة الله لما قال القدر كما قال عمر الفاروق قال أيضا قاله أحمد أن القدر هو قدرة الله فلما قال الطحاوي القدر قال والتعمق في ذلك أي في القدر هو دريعة الخضران وسلم الحرمان ودرجة الطوية وعلى الخواطر أن تحيط هذا مرضنا عندنا آية لا تذيك الأصار فالخاطر لا تحيط به سبحانه وتعالى فهو منزل عنده وعلى العقول ان تفهم الا نقصا ففالمدار على على على ايش على كتاب السنه لا تجاوز القران والحديث وتاتي عباره التي ذكر رسول الله عليه والله في هذا المقال في في التدمريه ان ما يختص بالله تعالى اشياء اعظم مما يخطر في البال أو يدور من خيال وكما قال بقدامى رحمه الله في اللمعة لا تمثله العقول بالتفكير ولا القلوب بالتصوير ليس كمثله شيء أو السمع بعظم الله تعالى فوق ما يخطر بالبال ولا نقول لك قال أعلم الناس بربي عليه الصلاة والسلام اللهم إنا نعود برضاك من سخاطك ومن عافاتك من حقوبتك وبك منك لا نفس سلام عليك أنت كما ذهيت على نفسك مقالة مضرف من عبد الله بن الشيخين من كبار التابع الحمد لله الذي من الإيمان به الجهل الجهل بغير ما وصف به نفسه هنا قال وثبت عن حميدي حميدي هو صاحب الجهن الصحيح المعرف من الشيخ الله يقول من أول محفظاته الجهن الصحيح من أول ما حفظه الشيخ الجبنا الصحيح هنا لما قال لا نفسروا أي تفسيرات تفسيرات البدع بعدها ما ذكر هذا ذكر الشيخ رحمه الله الأصل الثاني الذي هو من الأصول الكبار لما قال الكلام في الصفات فرع الكلام في الذات هذا الذي جعله الأصل الثاني واحتفظ به شيء معطل متعدد وبين الشيخ رحمه الله هذا الأصل يعني ذكره الخطابي من قبل وذكره الخطيب البغدادي وأيضاً ممن ذكرهم ممن قبل ابن الزاغوني في الإضاح في أصول الدين وأيضاً الصابوني رحمه الله في عقيد السلف وابن عبدالبر كلها أولي من ربينا وأيضاً ممن جاء وأشاري هذا الأصل الإمام الذهبي رحمة الله على جميع فهذا الأصل يعني وعض حبيه أن القول في الصفات كالقول في الذات فكما أن ذات الله تعالى لا نعلم كريفيتها فكذا أيضاً إشت. سبات الله تعالى لا نعلم كما أن ذات الله ثابتة فأيضا صفاته ثابتة العبارة هنا لما قال وإثبات الذات إثبات وجود لا إثبات كثير نفس عبارة في التسعينية نفس عبارة الشيخ في التسعينية وتسعينية من, من الكتب المتأخرة الشيخ نحن عم سنة 76 أضار أعلب الشيخ تجد في الجزء الثاني ستين خمس مئة بعدها رحمه الله قال عندك فمن كان قصته الحق وإظهار الصواب اكتفى بما قدمناه لان كان قصده الجدل والقول والقال والمكابره لم يزيد التطويل لا خروج عن سواء السبيل هذا يعني هكذا العلماء يعني هو يعني يربط العلم العلم بالله بالعلم بشريعه الله قضية بصيره يعني الشيخ حسبيه قال يلا لان العلم ليس مجرد وكثره الاقوال وكثره المرويات وكثره العلم هو كما قال احمد بن الله مواهب يعني الله تعالى يؤتي يعني هذه الماء يؤتي الله تعالى إيش من حبة من خلقه يعني كان يسا باعثه طلب الحق ويعني يريد النجاة فالحق قبله أما إذا كان مراده القيل والقال والتكثير هذا يعني هذا القراءة لا تزيده إلا إيش كما قال عندك إيش إلا خرده عن سواء نفس كلامه هذا تزيده مردنا في, في الوصيل الصغر الوصيل الصغر الوصيل الصغر اشار الى هذا ان يعني, يعني, يعني من من يعني اراد الله تعالى له الضلال جزاء لفاقد فناتجت الكتب الا عشت الا حيره هذا يؤكد دائما لنا نحن معشر الضعاف المساكين فالانطراح بين يدي الله واللجوء الى عونه في الزمان ولذ كثرت بيت مثل كثرت في الشباعات العلم هذا يجلب المزيد من التبرع سبحانه والمساند ابدا يسلط على اي يهديه لما اختلف فيه من الحق باذن الله بعد الله رحم الله اثبت المدعي لاحظ شيء كلام اهل العلم يعني احنا قلنا دعوه لكن هذه دعوه ضيحه مبينه وعلى برهان وعلى دليل فالدعوه هو ايش اننا قلنا اثبات الصفات لغير تمثيل ولا تعطيل ولا تشبيه ولا تمثيل هذا فه كله وقلنا على مذهب السلف واتينا ايش بالبراهين ان هذا مذهب السلف المتقدمين كما سبق ذكر المؤلف قال واعترف العلماء من ان نق كل بدايه الله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 بِالرَّسُولِ اللَّهِ حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ يعني أثمتها المؤلف من خلال أمرين الأمر الأول يعني أقرار واعتراف العلماء بذلك كما أمر بنا في كلام مثلاً الإمام مالك محمد بن حسن كلام الصابوني رحمة الله جميع ولعب كلام مؤلف يعني, يعني لم يأتي مثلاً بعلماء من المالكية الشافعية الأحناف هذا ما ذهب السلام وهذا دائماً الشيخ يأتني به أنه هذا ليس لعلى ما قص هذا المذهب احمد كما قال في المناظره قال نقول كما قال بعض شيوخ الشافعيه المذهب لمذهب السنه المذهب مذهب مالك والشافعي والظهور لاحمد احمدي والذي ابهر يعني امتحن في هذا بل تجد في مواطن يقول هذا لما تكلم على عقيدتي رحم الله او عقيد عفوا الرفيقه هذه يعني هذه عقيده نبويه هي عقيده العلماء هذا المعتقد الذي عليه النبي عليه الصلاه والسلام والقرون الثلاثه المفضله ومن سار على طريقهم ذكر عندك مقالة الأمر الثاني عفوا من يبين ان هذا هذا السلف الخصوم المخالف والمخالف الذي سلك مذهب التاويل الفاسد سلك مذهب التحريف يعترف بان اجراء النصوص على على ظاهرها وان هذا مذهب السلف لما قالوا ورأيته لبعض شوقهم في كتابه اختلف أصحابنا في أخبار الصفات ومنهم من أمرها كما جاءت من غير تسفير التعويل قالوا هم ألعب السلف فالمخالذ يعترف بأن أقرار الصفات وإجراءها على ظاهرها ومن أب فأستلف لكن ما من صاحب العبارات يعني هو في عبارات للنور رحمه الله يعني قريب من هذا في شرحه في شيء من هذا لكن على حد يقرب العباره قال هي للناوي رحمه الله ان مخلما كتبه الشيخ مشهور في مواطن في قريبه من هذا لكن ما اظن هل يقول يعني يقول مثلا الشيخ رحمه الله عن نور يصل بينه ومن هو طبعا ذكر لنا الخليفه وين ذكر في وين في, الـ في, الـ الـ الـ في غيرها ها قلت في... ايش؟ تلفزيون ده لا لا زياده لا زياده لا ما هي في الصرح الاصاليه في في, في الشغلات هنا راح راح عليه جميعا طيب قال وما أحسن ما جاء هنا عبد العزيز هو ابن الماجحون وهم يقولون كما ذكر الشيخ الحنوية يقال أمث المدينة ثلاثة مالك وابن الماجحون ابن أبي ذيب هذه المقاله التي جاءت عن ابن الماجحون أيضا جاءت أيضا عن عمر ابن عبد العزيز جاءت في معناها وهذا الأثر الذي ذكره ابن الماجحون في لزوم طريقة السلف اخرجه بن ابن في لبانه الكبرى في الجزء الثاني 48 وجاء عن عمر أبن عبد عز عدة مواطن والذي همنا هنا في هذا الأثر لما قال رحمه الله فإنهم عن علم وقف يعني كون الصحابة رضي الله عنهم أجمعين كونهم ما خاضوا في التأويل ليس عن عجز وإذا كما يقول جويني أبو المعالي يقول لهم الله عن أنهم كانوا مشغولون في الجهاد الله ما كان عندهم وقت لا اذا هذا ترك عن العلم هذا ترك عن العلم ولهذا الخطابي رحمه الله يقول ان السلف تركوا الكلام تركوا الكلام اللي يسمونه علم الكلام ليس جهل مغبته وليس عجزه انما يتركون الكلام او يتركون التاويل الفاسد ليس عن عجز وانما هو العلم هذا الذي قال الخطابي نقله شيخ الاسلام وايده شيخ الاسلام رحمه الله كما جاء في الدر السابع ومئتين طيب فصل فصل وأما كونهم أعلم من من بعدهم وأحكم وأن مخالفهم أحق بالجهل والحشو سنبين ذلك بالقياس المعقول من غير احتجاج بنفس الإيمان بالرسول كما قال الله سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق فأخبر أنه سيريهم الآيات المرئية المشهودة حتى يتبين لهم أن القرآن حقهم ثم قال أولم يخفي بربك أنه على كل شيء شهيد أي بإخبار الله ربك في القرآن والشهادته بذلك فنقول من المعلوم أن أهل الحديث يشاركون كل طائفة فيما يتحلون به من صفات الكمال وينتازون عنهم بما ليس عندهم فإن المنازع لهم لا بد أن يذكر فيما يخالفهم فيه طريقة أخرى مثل المعقول والقياس بالرأي والكلام والنظر والاستدلال والمحاجة والمجادلة والمكاشفة والمخاطبة والوجب والذوق ونح في ذلك وكل هذه الطرق لأهل الحديث صفتها وخلاصتها فهم أكمل الناس عقلا وأعدلهم قياسا وأصوبهم رأيها وأسدهم كلاما وأصحفهم نظرا وأهداهم استدلالا وأقومهم جدلا وأتمهم فراسة وأصدقهم إلهاما وأحدهم, وأحدهم بصرا ومكاشفة وأصوبهم سمعا ومخاطبة وأعظمهم أحسنهم مجد وذوقا وهذا هو للمسلمين بالنسبة إلى سائر الأمم ولأهل السنة والحديث بالنسبة إلى سائر الملل فكل من استقرأ أحوال العالم يوجد المسلمين أحد وأسد عقلا وأنهم ينالون في المدة اليسيرة من حقائق العلوم والأعمال أضعاف ما يناله غيرهم من قرون في قرون وأجيال وكذلك أهل السنة والحديث تجدهم كذلك متمتعين وذلك لأن اعتقاد الحق الثابت يقوّل إدراك ويصفحه قال تعالى والذين اهتدوا زادهم هذى وقال ولو أنهم فعلوا ما يعبون به لكان خيرا لهم واشد تثبيتا وإذا لأتيناهم من لدن أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيمة وهذا يعلم ثارة بموارد النزاع بينهم وبين غيرهم فلا تجد مسألة خلفوا فيها إلا وقد تبين أن الحق معهم وثارة بإقار مخالفيهم ورجوعهم إليهم دون رجوعهم إلى غيرهم أو بشهادة على مخالفهم بالضلال والجهل وتارث بشهادة المؤمنين الذين هم شهداء الله في الأرض وتارث بأن كل طائفة تعتصم بهم فيما خالفت به الأخرى وتشهد بالضلال على كل من خالفها أعظم ما تشهد به عليه فأما شهادة المؤمنين الذين هم شهداء الله في الأرض فهذا أمر ظاهر معلوم بالحس والتواتر لكل من سمع كلام المسلمين لا تجد في الأمة أعظم ربما أحد أبنى صنع لا تجد في الأمة عظم أحد تعظيما أعظم مما عظموا به ولا تجد غيرهم يعظم إلا بقدر ما وافقهم فيه كما لا ينقص إلا بقدر ما خالفهم حتى إنك تجد المصالفين لهم كلهم وقت الحقيقة يقر بذلك كما قال الإمام أحمد آية ما بيننا وبينهم يوم الجنائز فإن الحياة بسبب اشتراك الناس في المعاشي يعظم الرجل ضائفته فأما وقت الموت فلا بد من الاعتراف بالحق من عموم الخلق ولهذا لم يعرف الاسلام مثل جنازته مسح المتوكل مولى الصلاه عليه وجد 1600000 ألف ألف ألف سوى من صلف قناته والديوث واسلم يومئذ من اليهود والنصارى 20000 وهم, إن... وهم انما نبولة. نبولة. وهم إنما نبلى نبلى وهم انما نبلى عند الأمة ب... وهو انما نبلى عند الامه باتباع الحديث والسنه وكذلك الشافع والاسحاب وغيرهما إنما نبلوا في الإسلام باتباع أهل الحديث والسنة وكذلك البخاري وأمثاله إنما نبلوا بذلك وكذلك مالك والأوزاعي والثوري وأبو حنيفة وغيرهم إنما نبلوا في عموم الأمة وقبل قولهم لما وافقوا فيه الحديث والسنة وما, تكل وما تكلم في من تكلم فيه منهم إلا بسبب المواضع التي لم يتفق لهم متابعتها من الحديث والسنة إما لعدم بلاغها إياه أو لاعتقاده ضعف دلالتها أو رجحان غيرها عليها وكذلك المسائل الاعتقادية الخبرية لم ينبل أحد من الطوائف ورؤوس عند الأمة إلا بما معه من الإثبات والسنة والمعتزلت أولا وهم قرصان الكلام إنما يحمدون ويعظمون عند أسباعهم وعندما يغبوا عن مساويهم لأجل محاسم عند المسلمين بموافقوا فيه مذهب أهل الإثبات والسنة والحديث وردهم على رافضة بعض ما خرج فيه عن السنة والحديث من إمامة القلفاء وعدالة الصحابة وقبول الأخبار وتحريف الكلمة عن مواضعه والغلو في علي ورحم ذلك وكذلك الشيعة المتقدمون كانوا يرجحون, يرجحون على المعتذلة بما خالفهم فيه من إثبات السفاة والقدر والشفاة ونحن ذلك وكذلك كانوا يستحمدون بما خالفوا فيه الخوارج من تكثير علي وعثمان وغيرهما وما كفروا به المسلمين من الذنوب ويستحمدون بما خالفوا فيه المرجئة من إدخال الأعواجبات في الإيمان ولهذا قالوا بالمنزلة وإن لم يهتدوا إلى السنة المحظة طيح هنا يعني هو الآن يبيلك رحمه الله أن مذهب السلف هو اعلم وأحكم ليس كما يقول بعض المتكلمة أن مذهب السلف يعني أسلم وذبح الخلف أعلم ولكن مذهب السلف هو, هو الأسلم والأحكم والأعلم قال وأن مخالفهم أحق بالجهل هو يعني, يعني الذي يقول مذهب السلف أسلم ومذهب أعلم وأحكم هو صاحب يقول وحق بالجهل وحشو هذا من, من, من قوة حجة الشيخ رحمه الله أن يقلب الوصفة على هؤلاء خصوه طبعا هنا لم يقول وأن مخالب حق الجاء والحشو باعتبار أن المبتدعة يطلقون على السنة ماذا أنها ميج حشوية هو من أطلق هذا النقاب عمرو بن عبيد أطلقه على الصحابي الجليل عبد الله بن عمر رضي الله عنه والشيخ بيّن يعني كلمة حشوية ما معناها الحشوية هم, هم حشو الناس حشوا الناس الذين ليس بموت أهلهم فكلمة حشوا يعني أنه ليس عنده أهلية وليس عنده علم قال في الفتاوى الثانية عشر ستة سبعين المؤلف رحمه الله قال الرد على هؤلاء رد عنهم بيشفي القياسي المعقول من غير احتجاه بنفس الإيمان بالرسل قالوا لأني رد ردا عقليا أبين لك بخير آية سنريهم آياتنا في الآفاق وبأمرسهم أن في تلازم بين الدلائل الحقلية وبين الدلائل النقلية لحظنا قال تعالى سنريهم آياتنا في الآفاق حتى يتبين لهم أنه الحق ودأني شيء احتني بها أنه المراج بالقرآن وليس المراج أنه هي الله كما يقول المتفلسل والمتكلمة فآيات الله المشهودة التي في الآفاق والأنفس هذه الايات دليل على صدق الآيات المسموحة لقرآن والآيات كما يقول إما أن تكون آيات أفقية او آيات أرضية أو آيات قرآنية ففي تلازم وأيضا الشيء قرر في موطن ان القول كلما كان أفسد في العقل كان أيضا أفسد في الشرع فالحق لا يتناقل فقول تعالى سنريهم آياتنا هنا عند أذن إيش كما يعبر الشيخ يحصل تطابق واتفاق بين الدلالة البرهانية القرآنية والأدلة البرهانية العيانية التي تعاين وتشاهد بملعين لاحظ الشيخ عبارة جميلة يقول فتنطابق الدلالة البرهانية القرآنية لأن عندنا المتكلمة بسبب جهلهم يظنون أن القرآن ليس ليس براهين ليس براهين عقلية وإنما مجرد دليل خبري فقط دليل سمحي فقط وهذا من جهل وإلا في القرآن حافل بالدلائل العقلية او بالبراهين العقلية كما بينه المؤلف في أدتها الكلام عن آية سياريه مع وما بين الأدلة النقلية والحيانية من التنازل جاء في الفتاوى الثالث ثلاثين 30 وثلاثمائة والسادس عشر أربع ثمانين وخمسمائة والمنهاج الأول صفحة واحد وثلاثمائة بعدها قال نقول من العلم أنها الحديث يشاركون كل طائف فيما يتحالون به من صفات لا الكلمة لاعظ العبارات هذه الكثيرة الاستدلال المحاجعة المجادلة لو أردت أن تصنفها على طريقة شيخ الزام تجد أن جملة منها مصطلحات هي تكثر عند المتكلمة وموصلحات تكثر عند المتصوفة عند أهل العلم والنظر وعند أهل الإرادة والحال فقضية الأعطيات الرأي الكلام النظر الاستدلال عند المتكلمة أو أهل الرأي وعند فترة المكاشفة الذوق فلما تأتي المعقول أهل السنة هم أصحوا الناس عقولا وأقيدتهم في غاية السدات وبغاية الاضطراج لما تأتي لقضية الوجد والذوق فتجد أن السلف عندنا هم أصحاب الذوق الذوق الإيماني أصحاب الوجد الإيماني الشرعي قال عليه الصلاة والسلام ده غطعم الإيمان من رضي الله ربه الإسلام يدينا محمد رسولان هم أصحاب الوجد كما في حديث أنس الوجد الإيماني ما هو الوجد المجرد هكذا مواجيد ليست مبنية على دليل ولا على مرآل قال عليه الصلاة والسلام ثلاثة من كون فيه وجد بهن حلاوة أليمة فنحب الشخص لما يقول أنهم أكملوا الناس عقلا وأعدنهم قياسا وأتمهم فراسة فراسة هذه من أماه عند العباد واصدقهم إلهاما فهم أكملوا الناس وما عند المتكلمة من الأقلسة تجد أنهم لهم القدح المعلّة والسبق في معرفة الأقسة الصحيحة والتمرز بها أما هؤلاء وإن ادعوا القيادة تجد عندهم وتجد أحيان أقسة طويلة وعريضة إلى آخرة ولا تخلوا من فساد ومن مآخذ من أجل يقرروا أمرا بدعيا ظاهرا أولا الشيخ رحمه الله يصف كلام المتكلمين في مواطن ويقول أنه كلحم جمل غصف على رأس جبل وعر لا سهل فيرتقى ولا سمين فينتقى ايضا مما يذكر في هذا المقام ما ذكره رحمه الله في في موطن يعني لاحظ الشيخ ايضا الآن هو الان يبي لك ان اهل السنه يعني يشاركون كل طائفه ايش فيما عندهم من ما عند المعتزله من صواب او كمال فاهل السنه ايش وما عند المتصوفه من كمال وصواب فهم يشاركونهم ما عندهم الحق نوصاب بعده قال وهذا هو للمسلمين بالنسبة إلى سائرهم والسنة الحديث هذا الامر ما يغيب عن الشيخ لما يعمل مقارنة بين أهل السنة وأهل البدع أو بين الشرق الإسلامي لا يغيب عنها أيضا ما بين أهل الإسلام وبين أهل البدع باعتبار ماذا؟ اعتبار أن أهل السنة هم أهل السنة هم أهل الإسلام هم اهل الإسلام المحض الخالص احنا نقول عندك هذا المعتزله نقول لك الاشعره هم اهل الاسلام المحض ناجع في هذا لكنه ليس اهل الاسلام المحض الخالص اهل الاسلام المحض الخالص الصافي النقي هم اهل السنه والجماعه فعذا جانب يعني المهم اول شيء نشروا في في, في, في الواسطيه فتجد اهل الإسلام آآ آآ أيضا ايضا كده لما تنظر اهل الاسلام تجد عند اهل الاسلام من العلوم ما لوش عند غيره. ينبغي أن بهذا الدين الذي الأسف أصاب الناس الهجامية ولهذا الشيخ يقول مثلا في الجواب الصحيح يقول أمة الإسلام أحذق في جميع علوم حتى العلوم التي ليست نبوية كعلم الطب والحساب قال هم أحذق فيها من اليهود والنصار وقد يكون الحادق فيها عند المسلمين الحاذق في الطب والحساب منبود ويوصب للحاذق مثل بن سيناء ومثل لا لا لا لا أبو بكر الرازي صاحب الحاول في الطب قال لكن يحصل له بما يعلمه من المسلمين من العقل والبيان ما أعانه على هذا حذر فلاحظ الآن يعني, يعني هذا الدين بالانتشاب إليه والامتحال إليه تجد أنه ينتفع به لأن الشخص إذا دخل في دين الله ينتفع بعقله ينتفع بعقله ويستفيد والعكس إذا الإنسان يعني اختار طريقة الكفر والشرك تجد يعتريه الحرمان ولا ينتفي بحقله فبقدر ما يتبع الرسل تجد عنده من صحة العقل وسلامته ما لا تجد عند من ليس كذلك ولهذا لن تنظر مثلا كلام الصحابة كلام السلف وأثارهم وتنظر كلام حكماء الغرب الذين فوتنا بهم الناس ما في مقارنة لا في المعاني ولا في التعبير ولا في الألفاظ لا يوجد عندنا على النزامية التي عمت وطمت وتجد الآن بعض المنتسبين للدعوة حين بعض المتدينة إذا تحدث ولا كثم قال والله جاء في المثل الصيني والله قال فلان جورج ولا أخو جورج يقول عندك كلام السلف في, في غاية البلاغة وفي غاية المعاني لكن أحيانا النفوس هكذا جبلت على حب الانفلات من القديم ويعني المشارقه والبحث عن ما هو جديد ولو كان ولو كان بضاعه مجزه طيب نعلم الله ياك يا